الجفاء محتوم والوصل احتمال الجفاء محتوم والوصل احتمال لا جديد حكمة الله والنصيب هذه حالة كل ربات الجمال ما روا منها نبعيد ولا قريب صدقيني كل من قبلت مثال اسأل مجرب ولا تسأل طبيب كل ليل ومركبة شواقي بجال ما يعيش السندباد إلا غريب وما يقول من البيوت إلا الجزال ما يحب من الجمال هلا العجيب وانت ما يحتاج للوصف افتعال والسوالف لو تودي ما تجيب جل من سوات واقع لا خيال قاتلت مغرم وملهمت الأديب سوي للحلوات في الدنيا مجال اما موتي ولا شوفي لت حبيب كل يوم يردد النفس السؤال لي متى يا الله ننطرها بتغيب واما عن حال الشباب وما يقال في نعيم الحب ولا في لهيب من عرفلت صد عن وجهت وقال جعلها يا الله في بيت النسيب ومن جهل جرت نفسه للوبال تكثر الهقوات في الغصن الرطيب ولنا كملي ونطاوي إحبال والذكر الرجال قلبه قلب ذيب طلت من عذب الما ما لا يطال يغفر الله لي ويستر كله عيب ولنا ولنا كملي ونطاوي الحبال ودك الرجال قلبه قلب ذيب طلت من عذبا لما ما لا يطال يغفر الله لي ويستر كل عيب أشكر الشعر ووسائل الاتصال ما علي إلا إذا اتصلت أجيب ألف شكرا على ساعات الوصال ألف عذرا واذكريني بلف طيب دام شمس الكون تعكس لي ظلال ما يعيش السندباد الله غريب ابو عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البنك كود 22 70, 70 7, عبد الله